فهنا نوعان من أنواع علوم الحديث أحد هذين النوعين هو أفراد العلم والثاني الأسمى والكنى أما أفراد العلم فالمراد بها الاعلام التي تفرد أصحابها بالتسمية بها بحيث لا يعرف أحد يسمى بهذا الاسم غير ذلك الشخص فهذا يسمى أفراد العلم لم يشارك في التسمية بهذا الاسم بل هو اسم اختص به واحد لم يسمى به غيره لم يعرف أنه سمي به غيره هذا هو المراد بأفراد العلم وقال السيوطي إن البردعي ألف في أفراد العلم يعني ألف كتابا حوى مثل هذه الاسماء التي لم يسمى بها غيره من سمي بها شخص واحد سمي بها ما سمي بها بها غيره وقد أورد أن وقال انها تنقسم الى ثلاثه اقسام منه ما هو مفرد او فرد في الاسم ومنهما هو فرد بالكنيه ومنهما هو فرد باللقب ومنهم هو فرد باللقب فاما الفرد بالاسم فمثل احمد بالجيم لان احمد هذا اسم لا يحصى من يسمى به وما اكثر من يسمى باحمد لكن كون أحد يسمى اجمد بالجيم والميم والدال همزة وجيم وميم ودال هذا سمي به شخص وهو فرد لم يعرف غير ذلك الشخص سمي بهذا الاسم الذي هو أجمد أجمد والتسميه بأحمد هي الطريقة وهي الجادة وهو الشائع والكثير والتسميه بأجمد فرد واحد سمي باجمد شخص سمي أجمد بالجين إذن هذا مثال لأفراد العلم يعني علم فرد سمي به شخص واحد لم يعرف أنه سمي غيره به وهو أجمد اسم أجمد وهذا علم لأنه اسم أطلق على شخص ومثل و... سندر و وجبيب جبيب وسندر وصنابح ابن الأعسر وشكل شكل هذه يعني خمسه اسماء اجمد وجبيب وشكل وصنابح و وسندر هذه خمسة أسماء سمي بها أشخاص لم يعرف أنه سمي شخص آخر بهذا الاسم غير هؤلاء الأشخاص الخمسة أشخاص خمسة أربعة من الصحابة سموا بهذه الأسماء لم يعرف أنه سمي بها غيرهم فهي من قبيل أفراد العلم هي من قبيل أفراد العلم هذا ما كان بالعلم وما كان بالاسم أما ما كان بالكنية فاشتهر او اشتهرت كنا ما عرف أنها تكررت وأنها تعددت وأنه وأنها أطلقت على أشخاص متعددين بل الكنية الواحدة بهذه الصيغة أطلقت على شخص واحد لم يعرف أنها أطلقت على غيره وذلك مثل أبو معيد أبو معيد هذه كنية لكن ما عرف أنه سمي معيد أو كنية بهذه الكنية غير ذلك الشخص الذي هو حفص بن حفص بن غيلان حص بن غيلان لأنه أطلق على شخص واحد اسمه حص بن غيلان كنيته أبو, أبو, أبو معيد ومن ذلك أبو المدله أبو المدلة وهذا أيضا كنية اطلقت على شخص هو عبيد الله بن عبد الله وكذلك أبو مراية اطلقت على شخص لم تطلق على غيره وهو عمر بن علي العنازي الكوفي فإن هذه, هذه كنا أو, آه أو آه أعلى أفراد على صيغة الكنا كني بها أشخاص لم يعرف أنه كني بها غيرهم أو كذلك سمي بهذا الاسم غيرهم الذي هو معيد يعني هذه الاسم الذي معها الكنية معيد ومدلة ومراية أما ما كان على لفظ اللقب وهو فرد لم يطلق على أحد فهو سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سفي... لقبه سفينة وقد اشتهر بها قد اختلف في اسمه فقيل مهران وقيل عمير ومندل او مندل بكثل الميم وفتحها اطلق على شخص هو ايش من هو عمر بن علي اه عبد الله بن عمر نعم الاول الذي هو ابو ميرايه هو عبد الله بن عمر وأما, اللي... واما الذي معنا وهو ابو وهو وهو مندل او مندل فاسمه عمرو ابن علي العنزي الكوفي اذا الاعلام المفردة او الاسماء المفردة سواء كانت على صيغة الاسم أو كانت القابا أو كانت كنا افرد بعض العلماء هو البردعي فيها مؤلفا وهي تنقسم إلى هذه الاقسام اسماء وكنى والاقاب وهذه أمثلة للأسماء أمثلة للأسماء وأمثلة للكنا وأمثلة للألقاب الأسماء هي سندر وصنابح وشكل وأجمد وجبيب وجبيب يعني هذه أمثلة الأسماء وأبو المدله وأبو معيد وأبو مراية هذه من أمثلة ما جاء على صيغة الكنة وسفينة ومندل هذا مما جاء ألقابا اشتهر بها أشخاص لم تطلق على غيرهم ولهم أسمى غير يعني هذا اللقب ولكن هذا لقب أطلق على صاحب الاسم الذي هو عمرو بن علي مندل وسفينة الذي هو عمير أو مهران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النوع الثاني من النوعين فهو الكنى والأسماء أو الأسماء والكنى ومعرفة اسماء المكنين أو كنى المسمين هذه من الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث وسبب في ذلك او العلة في ذلك والحكمة في ذلك او وجه ذلك هو ان من لا يعرف يظن ان الواحد يتعدد ويظن ان الكنية تطلق على شخص غير الاسم غير الذي يطلق عليه الاسم مثل الاسمى والالقاب الذي لا يعرف الالقاب يلتبس عليه الامر فيظن ان الشخص شخصين والذي لا يعرف الكنى يلتبس عليه الأمر فيظن أن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة أخرى يظن أن هذا غير هذا وهذا غير هذا وقد ألف العلماء في ذلك مؤلفات عديدة منها الكنى لابي بشر الدولابي وهو مطبوع ومنها الكنى لمسلم وهو مطبوع ومنها غير ذلك فإنها مؤلفات خصة بالكناء وبيان أسماء كناء أصحابه الأسماء وكذلك من اشتهر بكنيته فإن هذه مؤلفات ألفت خصيصا لهذا النوع من أنواع علوم الحديث والسيطيق الوعنى يعني بمعرفة ذلك يعني أنه من الأمور المهمة التي تجذر العناية بها ويحسن الاهتمام بها ومعرفته ومعرفتها وذلك أو الحكمة في ذلك الا يظن الشخص الواحد شخصين بأن إذا ذكر باسمه في موضع وذكر بكنيته في موضع فإنه يظن أن هذا غير هذا مثل شقيق بن سلم أبو وائل فانه يأتي ذكره في بعض الأسانيد أبو وائل ويأتي ذكره في بعضها شقيق، فالذي لا يعرف ان شقيق بن سلمة كنيتها ابوائل يظن ان ابوائل شخص وان شقيق شخص اخر يظن ان شقيق بن سلمة شخص وان ابوائل شخص اخر لكن اذا عرف ان شقيق بن سلمة كنيتها ابوائل فاذا جاء في اسناد ابوائل او جاء في اسناد اخر شقيق لا يلتبس عليه الامر ولا يظن ان شكيلوها شخصين بل يعرف ان هذا هو هذا وهذا هو هذا ذكر باسمه في موضع وذكر بكنيته في موضع اخر وكثيرا ما ياتي يعني ذكر ابو وائل في بعض الاسانيد بكنيته وياتي باسمه شقيق يعني في مواضع عديدة وقد يكون الحديث جاء من طريقين جاء في احدهما ذكره بالكنيه وجاء في احد الاسنادين لذلك الحديث ذكره بالاسم فالذي يعرف لا يلتبس عليه الامر والذي لا يعرف يظن ان شقيقا شخص وان بوائل شخص اخر اذا هذه فائدة معرفة هذا النوع وهو دفع توهم التعدد وان الاسم يطلق على شخص والكن يطلق على شخص اخر ثم ذكر السيوطي 11 قسما من الأقسام المندرجة تحت الأسماء والكنة 11 قسما من الأقسام المندرجة تحت الكنة أول هذه الأقسام من سمي من سمي من اسمه كنيته من اسمه كنيته ولا يعرف له كنية ولا يعرف له اسم إلا هذا اللفظ وهو على صيغة الكنية فهو اسمه وذلك مثل أبو بلال الأشعري وأبو بكر بن عياش فإن هذا هاداني بلفظ الكنية وهما علمان على شخصين من الروات أبو بلال الأشعري وأبو بكر ابن عياش فهؤلاء سموا بأسماء على صيغة الكنى بأسماء على هيئة الكنى سموا بأسماء على هيئة الكنى هذا هو القسم الأول القسم الثاني من يكون اسمه على صيغة الكنية ولكن عرف له كنية غير هذا الاسم الذي هو على صيغة الكنية مثل أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام فاسمه ابو بكر يعني لا يعرف له اسم بل اسمه ابو بكر وكنيته ابو عبد الرحمن ابو بكر هو اسم بلفظ الكنية وكنيته ابو عبد الرحمن اسم بلفظ الكنية وكنيته ابو عبد الرحمن ومثل ابو بكر ابن ابن محمد ابن عمرو بن حزم. اسمه ابو بكر وكنيته ابو محمد وكنيته ابو محمد فالنوع الثاني او القسم الثاني من سمي ب من اسمه على صفة الكنيه ولكن له كنيه ولكن له كنيه غير هذا الذي هو على صفة الكنيه اسمه ابو بكر وكنيته ابو محمد اسمه ابو بكر وكنيته ابو عبد الرحمن ابو بكر بن عبد الرحمن بن من الحارث بن هشام اسمه ابو بكر وكنيته ابو عبد الرحمن ابو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم اسمه ابو بكر وكنيته ابو محمد وكنيته ابو محمد إذا هذا هذا هو النوع الثاني من يعني اسمه كنية أو من اسمه على له هذا هو النوع الثاني النوع الثالث او نعم من كني لكن لا يعرف, لا يعرف له اسم مثل ابو الناس فإنه أطلق عليه هذا اللفظ الذي هو على صيغه الكنية ولكن لا يعرف له اسم جاء على هذا اللفظ ولكن لا يعرف له اسم هذا هو النوع الثالث أو القسم الثالث الرابع من تعددت الرابع ما تعدد كنا شخص من الناس يكون له كنا متعددة يذكر مرة بهذه الكنية ومرة بهذه الكنية ومرة بهذه الكنية مثلوا لذلك من منصور الفجاري شيخ ابي شيخ عمرو بن صلاح فانه كني بثلاث كنا قيل ابو القاسم وقيل وقيل ابو بكر وقيل ابو فتح كني بثلاث كنا منصور الفجاري كني ابي ابو الفتح وبابي ابو القاسم وأبو، وابو محمد، أبو بكر، وأبو الفتح أبو بكر وابي فتحة وابي القاسم، أبو بكر وابي فتحة وابي القاسم. هذا النوع الرابع الذي تعددت كنيته. الخامس. نعم أن يكون أن يكون له كنية، ولكن له لقب على صيغة الكنية. له كنية وله لقب على صيغة الكنية. يعني ليس اسما ليس كنيه وانما هو لقب مثل مثل ابو زيدان عبد الله بن ذكوان اسمه عبد الله بن الاكوان كنيته ابو عبد الرحمن لكن لقبه ابو الزناد على صيغه الكنيه لقبه ابو الزناد على صيغه الكنيه يعني من من له كنيه من له كنيه ولقب بلقب هو على صيغه الكنية مثل عبد الله بن الاكوان أبو الزناد هذا لقب على صيغه الكنية وقد اشتهر به أكثر أكثر مما اشتهر بالكنيه التي هي أبو عبد الرحمن التي هي أبو عبد الرحمن ومثل علي بن أبي طالب اسمه علي بن أبي طالب كنيته ابو أبو الحسن ولقبه الذي على صيغه القن والكنيه ابو تراب ابو تراب لقبه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نائما في المسجد وقد عرق والتصق جسده بالتراب فعلق به التراب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه وقال قم ابا تراب فكان يطلق عليه ذلك وهو وهو وهو لقب وهو لقب على صيغة الكنية لقب على صيغة الكنية وكنيته ابو الحسن ابو الحسن ولقبه الذي على صيغة الكنية ابو تراف وكذلك مثل محمد بن عبد الرحمن الانصاري كنيته ابو عبد الرحمن ولقبه ابو الرجال على صيغة الكنية يقال له ابو الرجال لأنه له عشرة اولاد ذكور فكان يقال له أبو الرجال، يقال له أبو الرجال لقبا لا كنية، وكنيته أبو عبد الرحمن وهو محمد بن عبد الرحمن لا فهذا اسم، فهذا له كنية اسمه معروف، وله كنية، وله ايضا لقب على صيغة الكنية، وله لقب أيضا على صيغة الكنية هذا هو الخامس، السادس. الثالث من اختلف في كنيته ولم يختلف في اسمه مثل اسامه بن زيد اسامه بن زيد ما اختلف في اسمه اسمه اسامه لكن كنيته اختلف فيها منهم من قال ابو محمد ومنهم من قال ابو زيد ومنهم من قال غير ذلك يعني اختلف في الكنيه على, على اقوال متعدده واسمه لم يختلف فيه هذا هو السادس السابع عكسه اختلف في اختلف في اتفق على الاسم اتفق على الكنيه واختلف بالاسم تتفق على الكنيه واختلف بالاسم مثل ابو هريره كنيته أبو هريرة واسمه اختلف فيها على اقوال كثيره اشهرها انه عبد الرحمن اشهرها أنه عبد الرحمن بن فخر. اختلف في اسمه واسم ابي واما كنيته فلم يختلف فيها لانه ابو هريره فهو مشهور بالكنيه وقد اختلف في اسمه هذا هو السابع والثامن من اختلف فيهما جميعا يعني في اسمه وفي كنيته من اختلف فيهما اي في اسمه وكنيته وهذا مثل سفينة فانه اختلف في اسمه فقيل, أبو فقيل هو لقب سفينة كما عرفنا واسمه قيل مهران وقيل عمير وكذلك اختلف في كنيته فقيل أبو البختري وقيل وقيل أبو عبد الرحمن اختلف في اسمه وفي كنيته هذا هو الثامن السابع من اشتهر بهما وعرف بهما ولم يختلف في اسمه ولا في كنيته لم يختلف في اسمه ولا في كنيته وهذا مثل عمر بن الخطاب كنت أبو حفص. أبو حفص ما اختلف في كنيته ولا اختلف في اسمه ومثل ابو بكر عبد الله بن عثمان اسمه عبد الله وكنية ابو بكر ومثل علي ابن ابي طالب كنيته اسمه علي وكنية ابو الحسن ومثل ابو حنيفة اسمه النعمان ومثل الشافعي كنية ابو عبد الله واسمه محمد ولما محمد اسمه احمد وكنية ابو عبد الله ومالك اسمه مالك وكنيه أبو عبد الله الأسمى والكنى مألوفة معروفة لم يختلف فيها هذا هو التاسع آآ آآ العاشر من اشتهر بكنيته العاشر من اشتهر بكنيته ما واسمه, ما واسمه معلوم معروف لكن اشتهر بكنية مثل أبو إدريس الخولاني اسمه عائل الله اسمه عائذ الله ولكنه اشتهر اكثر بكنيته ابو ادريس ابو دريس الخولاني واسمه عائalnız الله هذا اسمه معروف الاسم معروف الكنية لكنه اشتهر بالكنيه اكثر من اشتهر بالاسم الحادي عشر عكسه من اشتهر باسمه وهو معروف بكنيته كنيته معروفة في اسمه معروف ولكن اسم اشعر مثل عبد الرحمن من عوف، كنيته أبو محمد، لكن مشهور بسمه أكثر مشهور أكثر من شهرته بكنيته مثل الزبير العوام، كنيته أبو عبد الله وهو مشهور باسمه ومشهور ومعروف لكن باسمه أكثر من اشتهاره بكنيته فهذه أحد عشر أحد عشر قسما أو يعني تدخل تحت الاسماء والكنى تدخل تحت الاسماء والكنان ومعرفه يعني آه آه هذا النوع كما عرفنا من الانواع المهمه لما يؤمن في ذلك من توهم التعدد بأن يظن الشخص الواحد شخصين